كل سنة وانت طيب كل سنة وانت أوريك كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل ليلة عيد لقلبي كل ما قلبك جنب قلبي كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك كل ليلة عايب لقلبي كل ما قلبك جنب قلبي ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك بقالي ليالي بفكر في حالي عشاء حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي وأغرق في محر الغرار بقد ما بحبك حظلا احبك و فكرك ببالي فاكره قربك و لقلبك بأجمل معاني الكلام بأجمل معاني الكلام سنه وانت عمري وانت ليلي وضي قمري كل سنه وانت عمري انت ليلي ضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا عليا انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا عليا كل ايامي جايه عايش بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايام اللي جاية عايشه بين ايديك بالليل بفكر فيك حالي عايش حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك فضلت لحبك وفكرك في فكرك نور بس وفطفضل قلبك بأجمل معاني الجنان فكر في حالي عشقت حلمت سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام أحبك أحبك حفظة لأحبك وفكرك في بعدك فكرك في غربة وفت فضل قلبك بجمل معاني الكلام ايه ايه افكر في حالي Hast neut äänä miрокette filtRAa Ouab